من غير شرط زائد ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن ذلك فيما إذا مات على الكفر وهو قوله ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ومقتضى الأصول حمل هذا المطلق على هذا المقيد فيقيد إحباط العمل بالموت على الكفر وهو قول الشافعي وموافقة خلافا لمالك القائل بإحباط الردة العمل مطلقا والعلم عند الله تعالى قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين في قوله وأرجلكم ثلاث قراءات واحدة شاذة واثنتان متواترتان أما الشاذة فقراءة الرفع وهي قراءة الحسن وأما المتواترتان فقراءة النصب وقراءة الخفض أما النصب فهو قراءة نافع وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية حفص من السبعة ويعقوب من الثلاثة وأما الجر فهو قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو وحاصم في رواية أبي بكر أما قراءة النصب فلا إشكال فيها لأن الأرجل فيها معطوفة على الوجه وتقرير المعنى عليها فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم وإنما أدخل مسح الرأس بين المغسولات محافظة على الترتيب لأن الرأس يمسح بين المغسولات ومن هذا أخذ جماعة من العلماء وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء حسب ما في الآية الكريمة وأما على قراءة الجر ففي الآية الكريمة إجمال وهو أنها يفهم منها الاكتفاء بمسح الرجلين في الوضوء عن الغسل كالرأس وهو خلاف الواقع للأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء والتوعد بالنار لمن ترك ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار قال المؤلف رحمه الله اعلم أولا أن القراءتين إذا ظهر عارضهما في آية واحدة لهما حكم الآيتين كما هو معروف عند العلماء وإذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة وأرجلكم بالنصب صريح في وجوب غسل الرجلين في الوضوء فهي تفهم أن قراءة الخفض إنما هي لمجاورة المخفوض مع أنها في الأصل منصوبة بدليل قراءة النصب والعرب تخفض الكلمة لمجاورتها للمخفوض مع أن إعرابها النصب أو الرفع وما ذكره بعضهم من أن الخفض بالمجاورة معدود من اللحن الذي يتحمل لضرورة الشعر خاصة وأنه غير مسموع في العطف وأنه لم يجز إلا عند أمن اللبس فهو مردود بأن أئمة اللغة العربية صرحوا بجوازه وممن صرح به الأخفش وأبو البقاء وغير واحد ولم ينكره إلا الزجاج وإنكاره له مع ثبوته في كلام العرب وفي القرآن العظيم يدل على أنه لم يتتبع المسألة تتبعا كافيا والتحقيق أن الخفض بالمجاورة أسلوب من أساليب اللغة العربية وأنه جاء في القرآن لأنه بلسان عربي مبين فمنه في النعت قول امرئ القيس كأن ثبيرا في عرانين ودقه كبير اناس في بجاد مزملي بخفض مزمل بالمجاورة مع أنه نعت كبير المرفوع بأنه خبر كأن وقول ذي الرمة تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب إذ الرواية بخفض غير كما قاله غير واحد للمجاورة مع أنه نعت سنة المنصوبة بالمفعولية ومنه في العطف قول النابغة لم يبق إلا أسير غير منفلت وموثق في حبال القد مجنوب بخفض موثق لمجاورته المخفوض مع أنه معطوف على أسير المرفوع بالفاعلية وقول امرئ القيس وظل طهات اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معجلي بجر قدير لمجاورته للمخفوض مع أنه عطف على صفيف المنصوب بأنه مفعول اسم الفاعل الذي هو منضج والصفيف فعيل بمعنى مفعول وهو المصفوف من اللحم على الجمر لينشوي والقدير كذلك فعيل بمعنى مفعول وهو المجعول في القدر من اللحم لينضج بالطبخ وهذا الإعراب الذي ذكرناه هو الحق لأن الانضاج واقع على كل من الصفيف والقدير فما زعمه الصبان في حاشيته على الأشمون من أن قوله أو قدير معطوف على منضج بتقدير المضاف أي وطابخ قدير إلى آخره ظاهر السقوط لأن المنضج شامل لشاوي الصفيف وطابخ القدير فلا حاجة إلى عطف الطابخ على المنضج لشموله له ولا داعي لتقدير طابخ محذوف وما ذكره العيني من أنه معطوف على شواء فهو ظاهر السقوط أيضا وقد رده عليه الصبان لأن المعنى يصير بذلك وصفيف قدير والقدير لا يكون صفيفا والتحقيق هو ما ذكرنا من الخفض بالمجاورة وبه جزم ابن قدامة في المغني ومن الخفض بالمجاورة في العطف قول زهير لعب الزمان بها وغيرها بعد سواف المور والقطري بجر القطر لمجاورته للمخفوض مع أنه معطوف على سوافي المرفوع بأنه فاعل غير ومن امثلته في القرآن في العطف كالآية التي نحن بصددها قوله تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون على قراءة حمزة والكسائي وروايه المفضل عن عاصم بالجر لمجاورته لأكواب وأباريق إلى قوله ولحم طير مما يشتهون مع أن قوله وحور عين حكمه الرفع فقيل إنه معطوف على فاعل يطوف الذي هو ولدان مخلدون وقيل هو مرفوع على أنه مبتدا خبره محذوف دل المقام عليه أي وفيها حور عين أو لهم حور عين وإذن فهو من العطف بحسب المعنى وقد أنشد سيبويه للعطف على المعنى قول الشماخ أو ذي الرمة بادت وغير آيهن مع البلا إلا رواكد جمرهن هباءوا ومشجج أما سواء قذاله فبدى وغيب ساره المعزاء لأن الرواية بنصب رواكد على الاستثناء ورفع مشجج عطفا عليه لأن المعنى لم يبق منها إلا رواكد ومشجج ومراده بالرواكد أذافي القدر وبالمشجج وتد الخباء وبه تعلم أن وجه الخفض في قراءة حمزة والكسائي هو المجاورة للمخفوض كما ذكرنا خلافا لمن قال في قراءة الجر إن الوجه العطف على أكواب أي يطاف عليهم بأكواب وبحور عين ولمن قال إنه معطوف على جنات النعيم أي هم في جنات النعيم وفي حور على تقدير حذف مضاف أي في معاشرة حور ولا يخفى ما في هذين الوجهين لأن الأول يرد بأن الحور العين لا يطاف بهن مع الشراب لقوله تعالى حور مقصورات في الخيام والثاني فيه أن كونهم في جنات النعيم وفي حور ظاهر السقوط كما ترى وتقدير ما لا دليل عليه لا وجه له وأجيب عن الأول بجوابين الأول أن العطف فيه بحسب المعنى لأن المعنى يتنعمون بأكواب وفاكهة ولحم وحور قاله الزجاج وغيره الجواب الثاني أن الحور قسمان حور مقصورات في الخيام وحور يطاف بهن عليهم قاله الفخر الرازي وغيره وهو تقسيم لا دليل عليه ولا يعرف من صفات الحور العين كونهن يطاف بهن كالشراب فأظهرها الخفض بالمجاورة كما ذكرنا وكلام الفراء وقطرب يدل عليه وما رد به القول بالعطف على أكواب من كون الحور لا يطاف بهن يرد به القول بالعطف على ولدان مخلدون في قراءة الرفع لأنه يقتضي أن الحور يطفن عليهم كالولدان والقصر في الخيام ينافي ذلك وسوف نستكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله بقية الحديث عن الخفض بالمجاورة فإلى ذلك اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته